من هاو سيدي سيون مصر، نصره قطح حسان وداصين وداليا الصغيرة غافا مئاتاك أخويا ميسون خميسين نسمديا، مديا جامال بستجراني ناسوها لنا لبليبان عندهم الحضر حاجة أبدا كاين اللي يقول لك لا طاي، قل له انت ما تعشق شيء، وكاين اللي يقول لك الزين، قل له انت ما تعرف كاين اللي يقول لك لا طاي، قل له انت ما تعشق شيء، وكاين اللي يقول لك الزين، قل له انت ما تعرف شيء. عندهم. På. Kaini يقول لك الكلمال، قل له صاحبي ما تطمع شيء. Kaini يقول لك يبغى يعشق يعشق العقل هذاك بصح ما يغلط شيء هذاك عرف إيش تيخير وهذاك اللي ما ينقبل شيء واللي بغى وعشق خير العقل هذاك بصح ما غلط شيء هذاك عرف إيش تيخير وهذاك اللي ما ينقبل شيء حاجة أباغر لبلي باغر عندهم الحب حاجة أباغر من الحب يبان وطبار من الحب يبان وطبار والخداع يا عمري لبلي طغر kayen elli gollek latay golla nta ma ta'shaq shi o kayen elli gollek zine golla